يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اتق الله واصلح ذات بينك انما المؤمنون الذين اذا ذكروه وجلت قلوبهم إذات ليت عالمي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولا كَوْمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَنْ يُدْرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ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 يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَهُوَ كَرِيمٌ مُجْرِ